وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هذه الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلَ الْبَابِ سَجَدًا وَدُخُلَ الْبَابِ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ أَتَيْتُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعوا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوماً الله مهلكهم؟ اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء